طرقت حروف الشعر باب فؤادي وقصائدي تاقت الى انشادي ايقظت قلبي من سبات تخاذلي, تخاذلي ونفخت عن عيني غبار رقادي ومضيت في درب البطوله غايتي نصر أسر به أو استشهادي وكسرت قيدي وامتشقت عقيدتي, عقيدتي إن العقيدة عدتي وعتادي وطأت هامات الطغاة بأخنصي ونزعت صوت الذل من جلا أنا مسلم فلك الثرية منزلي متألق كالكوكب والطادي أنا مسلم لذر الشجاعة أنتمي لابن الوليد وطارق ابن زياد أنا فارس اهوى الجهاد ومبدعي بتباتي أرسى من الأطواد عني سل الجوزاء تخبرك الذي تبغي وتروي رواية الأمجاد بمداد إيماني كتبت فصولها عبر العصور ولن يجف مداد باب فؤادي وقصائدي تاقد إلى إنشادي عيققت قلبي من سبات تخاذلي تخاذ ونفقت عن عيني غبار رقادي ساذل اعدائي بصارم عزتي وأذيقهم مني جحيم جلادي ولسوف اغرس في ميادين الرداء روحي واسقيها بماء جهادي ظنوا وبئس الظن أن نهايتي موتي وما موتي سوى ميلادي انا مسلم فلك الثريا منزل لي مسلم متالق كالكوكب الوضادي انا مسلم أنا مسلم لذر الشجاعة انتمي أنا مسلم لابن الوليد وطارق بن زياد أنا مسلم انا فارس اهوى الجهاد ومبدئي تبعتي أرسى من الأطواد إني أقول لمن يخون بلاده ويقدم القربان للانداد مهلا فقد سارت بكم أقدامكم نحو المعاطب فوق شوك قتادي قاقت حروف الشعر باب فؤادي وقصائدي تاقت إلى إنشادي, إنشادي أي قلبي من سبات تخاذلي ونفض عن عيني غبار رقاد وغدا رب قدس ستعزف نصرها وبعزتي الاقصى سيشد الشادي اني لاسمع لا صوت حور العين في الجنات تدعوني للاستشهاد عذرا ساترككم وامضي للموت inan ma